بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزوادي والله رفور رحيم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 فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَوْحَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَبَ بَعْضُهُمْ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ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 عابدات سائحات سائحات سيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحَجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون تَوْبَةً مَّفْرُحًا عَسَى رَبُّكُم عَسَى رَبُّكُم أَن يُكَفِّرَ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تحتها الامهام يوم لا يخذن الله النبي يوم لا يخذن الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسع بين ايديهم وبائمانهم يقولون ربنا يقولون ربما أتمم لما نورنا واغفر لما إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وَمَا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا رَأَتُهُمْ رَأْهُمْ وَأَن كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فقنتاهما فلن يغنيا عنهما من الله شيئا فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار الداخلين وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي لَيْنًا دَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفرنا فيه من روحنا وصدقت, وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين